بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في التعارض الموجود بين روايات الأراضي المفتوحة عن متن وبين روايتي الأرض كلها للإمام بل وكذلك روايات أن المواد للإمام نسبة هذه الروايات إلى روايتي الأرض كلها للإمام نسبة الأمم الخصوص ونسبتها إلى المواد للامام العموم الخصوص من واجه للعموم الخصوص المطلق باعتبار أن الأراضي المفتوحة عنوتان توجد فيها ولو عليلان ولو صدفتان توجد فيها أراضي موات هم مو قلة قسم منها قد يكون أراضي موات فعلا إذن كل أرض مفتوحة نواتين ليش نواتان بل فعل أكثرها محيات وكل أرض موات ليست مفتحة عن وتن فالنسبة بإنه أم من وجه فالتعارض ثابت فكيف نجمع بينها قلنا ذكرنا جمعا مع رواية روايتين الأرض كلها للإمام مع ذلك الروايتين ذكرنا كانوا جمعا وهو أنه ال وهو أن نذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله من أن روايتي الأرض كلها للإمام روايات أسانية وليست تعطي معنى الأنفال أو معنى ملك الإمام قلنا أن هذا الوجه خب ليس صحيحا وذلك لأنه هناك قراءة قطعية في هاتين الروايتين تدلان على أن نظر الإمام عليه الصلاة والسلام لم يكن إلى قضية عرفانية بل إلى ملكية شرعية وإلى أنها الإمام ملك الأرض كلها للإمام الوجه الثاني كان قبارة عن التخصيص وهذا الوجه الثاني ايضا إنما يحل مشكلة هذه الروايات مع روايتي الأرض كلها للإمام ولا يحل مشكلتها مع روايات ال مواد للإمام لأنه مع ذكر الروايات عندما تصبح عموم من واجه وليست وخصوص مطلق حتى نقدم الخاصة على ما تحل مشكلة هذه الروايات بروايتي على كل هذه الإمام وهي تخصيص نخص قد قلنا أن هذا أيضا ليس جمعا عرفيا وذلك لأن لغة يا أبا سيار لنا الأرض ما لنا من العرض ما لنا من العرض إلا الخمس يا أبا على العرض كلها لنا خب هذه اللغة ليست لغة قابلة للتخصيص بهذا الشكل فكيف نذهب الى الجمع فنعترف ان الروايات متعارضه متعارضة متضاربة لم نعرف كيفية الجمع ضينا ما ماكو جمع ارتف هذا الوجه الثاني كان كان الوجه الثالث ما يستخلص من كلمات الشيخ المنتظري وهذا أنا ما رد أن أتعرض لكل ما قاله الشيخ المنتظري فإنه كلامه مفصل وفيه الغفة السميد فيه ما يقبل ما لا يقبل أنا أتعرض المقدار الذي أنا احس للصحة الآن سترقى نقيقا منهج هو ناهج أو منهج انتم راجعوا الأداة ترغمون راجعوا كتاب الشيخ بناية الفقيه الجل الرابع، هذا كلمات وطالعوا تفيدكم في في الاحاطه بهذا البحث الوجه الثالث هو ان يدعى ان ذاك تقارب الصارخ بين روايات الارض كلها للإمام او روايات الموات للإمام مع روايات ان المفتوحه عامه للمسلمين ذاك التعارض الصارخ بذاك الشكل بحيث لا يقبل التقييد موجود فانهما متقاربا المضمون لعله كان يمكن أن يدعى اتحاد المغمون أصلا لكن خب بالدقة نرى أن الاتحاد الكامل ما يمكن أن يكون جمعا ورفيا أيضا متقارب المغمون والمقدار الذي يرد عليه التقيد أصلا تخصص ما يرد. المقدار الذي يرد عليها من التقييد جمع عرفي، وذلك المقدار يجتمع معها هذا التهافت الظاهري الموجود بين الروايات وتوضيح الأمر ما يرد. لدينا عدة روايات تشهد إيمان عدة روايات تشهد لكون عنوان أن عن الأرض للمسلمين او عنوان ان عن الأرض للامام متقاربان ما لا صارخ بينهما. هذه الروايات تشهد بذلك. نذكر هل عدد من الروايات الشيخ المنتظر لذلك عدد أوسع، بس أنا لا أذكر ذلك. نذكر نذكر من الروايات. صحيحه أبي بلال الحناظ الوارد في الكافي بسنة امتام إلى أبي بلال. اعطيكم المصدر المصدر. الوسائل مجلد 29 بحسب طبعة آل البيت باب 60 من قصاص النفس الحديث الأول صفحة وعشرين عقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد هو إلى هنا هو صحيح ايضا عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محروق هاهو صحيح كذلك هذا صحيح عن ابي بلال الحننا قال أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين هذا المقتول يبدو أن كان قبلًا من من الكفار، فأسلم. ولهذا أقارب مسلمين ما عنده، فلم يكون للمقتول أويام من المسلمين إلا اولياء من أهل الذمه من أهل الذمة عندي من الكفار، أهل الذمة عند أويام من قرابته. هذا الارث ماله له المن يعطى قال عليه السلام على الامام ان يغرب على قرابته من اهل بيته الاسلام الامام يقول للقراب تعالوا اسلم اسلموا وديته ديته او, أو القصاص لكم الكم أسلموا تأخذون الدية أو تقتصون قتلوا أصلا هذا الذي قتل الصافر ذكر فمن أسلم منهم فهو مريء يدفع القاتل إليه فإن شاء قتلا وإن شاء عفا وإن شاء خد الدية طبعا تخير تخير بين كلات أمور إما يقصر قصاصا أو يعفو إيش لله يعفو أو ياخذ يأخذك فإن لم يسلم أحد ما حد ما فقط إحنا ما نسلم إحنا اليهود إحنا ما كان الإمام ولي أمره وليه الإمام وإحنا ندري هذا أحد المصاديق قطعيه للأنفال لم يشك فيه أحد هذا من مسلمات الفقه الإمامية أنه مو... الإمام وارث من لا وارث له ف... كان الإمام ولي أمري فإن شاء قتل وان شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين هذا الشاهد هذا المقطع أحد شواهد فجع على في بيت ماء المسلمين شنو؟ بيت ماء المسلمين خبر المسلمين الـ الـ الإمام وارث من اللي وارث له هذا يقينا أنفاض كيف يقول فجعلها في بيت ماء المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين من ناحيه يؤكد ان ديه لامام المسلمين الامام كما انه عليه الجنايات يعني ما تكون جنايه وما له لهذا الجاني مال يؤخذ من انه تدفع جنايته الامام يدفع لانه لا يبطل دم المسلم خب كما أن جنايته على الإمام كذلك ديته للإمام خبر بس ليش يقول في بيت مال المسلمين وأغرب من ذلك أو أصرح من ذلك ذي الرواية يقول قلت فإن عطى عنه الإمام خب مؤخر الإمام عليه الصلاه والسلام قال خل يسلم بعض ورثته بعض قرابته ينضون القاتل بيده وهو مخير بين أمور ثلاثة العاف بسم الله و القاتل قصاصا لكم في القصاص الحياة و العلبة هذا الإمام يطرح هذا السؤال قال خب هدولات ما, أ... ما أسلم فيعطى بيد الإمام هذا القاتل فالإمام أراد أن يعفو فهو ولي الدم يرجع فإن عفى عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو هذا يشوف هذا التصريح الغريب ليش الإمام ليس له مؤنفا وليس بإجماع إماميا هذا من الأنباء يعتبر أن الإمام وارثه ما الله وارث له كيف يقول ليس له أن يعفو إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدنيا وليس له أن يعفو السالو يقول لو كان فقط الكلمة الجمل الأولى اللي قرأناها تكون ديته ل... ان شاء اخذت ديه في بيت مال المسلمين لو كان هكذا قد كان يمكن تاويل هذه العباره تاويل طبعا خلاف الظاهر التاويل انه ان شاء اخذت ديه في بيت مال المسلمين يقصد بيت مال المسلمين مو بيت الامام مو بيت مال المسلمين مثل مثل المفتوح عن وتان اللي هي للمسلمين ديت الإمام سماه بيت مالي المسلمين لا تبا أن الإمام ولي المسلمين يصدف أموالك من المسلمين هالشكل قال قول كنا أول بهذا التأويل لكن هل ذي شنو أوله هل ذي فإن عطى عنه الإمام قلت فإن عطى عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدين وليس له أن يعفو. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه في العلل عن أبي عن سعد عن أحمد وعبد الله ابن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط في العلم. حكم العفو من الإمام هذا ذيل اللي كل صارخ في في الغلال ما موجود الصدوق في الغلال هذا ذيل ما نغله لكن أولا خبر الكلمة الأولى نغله بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين واضح وهذا يعني بيت مال المسلمين بيت بيسلمه يمكن نغله ثم هذا ما نغله في الغلال فليكن ما نغله ذاك المثن الأوسع هم حجه عدم ذكر في العلال ما لا ينفي وجود هذا الذين في العلال فاضفة لكن القلعين في الكافي جايبة بل ونفس الصدوق أيضا جايبة فقط الصدوق في العلال ما جايبه محمد بن الحسن بإسنادي عن حسن النحبوب مثله خباضي رواية رواية أليس هذا يعني أن للمسلمين وللإمام لهما مفهومان على الاقل لهما مفهومان على الأكل متقاربان بحيث حينما نضطر إلى من اضطر التخصيص من اضطر الى تقييد قرفي تقييد يمكن ان مقيد طبعا على شرح سنشرحه ان شاء الله عنه كيف نقيد وكيف نجمع هذا بعد ساول البحث بالتدريج نبين ان شاء الله هذه روايه رواية ايضا روا بسنده روا الصدوق بسنده عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد هذا قبل ما نبلش بالمات خلنا نلحظ سند الرواية بعدين نقرأ المثل إن شاء الله سند الرواية بسند عن حسن المحبوب هذا صحف صدوق الله بسهد الى قام إله عن حسن المحبوط عن مالك المعطية مالك المعطية عن فقه فإلى هنا يتوب عن سليمان بن خالد سليمان بن خالد أنا شكل كاتب هنا قال النجاشي كان قارئا الفقيا وجها في تعبير انا ما افهم هل هل, تح هل تحملوه على مجرد الخص نقول حسن السويلم بن خالد ليس صحيح حسن بن خالد ولا موثق حسن والحسن يقولون ما هو الشيء؟ إيش مجرد تأييد؟ هالشكل أنا من هالعبارات أنا قارئ عنفيا ما كان ما أفهم الظاهر يعني أنا أفهم أن هالعبارة طفان يعظم عن التوثيق فقيه وجه هذا يعظم عن التوثيق إضافة إلى ذلك النجاش الفين خالد إنسان قد عنه. محمد بن أبي عميد وصحفان بن يحيى في ذو لي لغيرهم إلا عن فخاذ عن من يعلمنا في رواية فالسنة للسنة ناتي إلى المتن عن أبي عبد الله عليه السلام متنه مقارب لمتن بك الرواية اللي قرانها عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتله وله أبو النصران لمن تكون بيته قال عليه السلام تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين عجب أخو هذا بإجماع فقهنا بإجماع فلماء الإمامية بلا شك في ذلك أنفاذ على علم أن الإمام وارثم أن لا وارثم كيف يقول تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جرائي تروع على بيت مال المسلمين هذا أعجب ورواه الشيخ بإصنادي عن حسن بن محبوب مثله إلا أنه قال تؤخذ ديته في هذا المثن يقرأني قال تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين هنا قال تؤخذ ديته المعنى واحد تؤخذ لكن كان قال تؤخذ يعني تؤخذ ديته Als je een beetje ستة باب أربعة من ولاء ضمان الجريدة والإمام الحديث الخامس صفحة مئتين ثلاثة وستين. لا تردون. أنا جايب الأسئلة. أطلع من مسائل أقرأ بحسب طبع البيت. أنا كل رواية في البساط ما أدي بعدها أو قرائتها لكم. هذا. أخشى أني ظهرتها يكون رواية رواية الشيخ بإسناده عن حسن بن المحروب عن أبي والله يعني احتمال أن يكون عين بك أي رواية اللي أعقل هم كان, كان عن أبي والله وهم كان بواسطة الحسن بن المحروب احتمال أن يكون عين ذيك واحتمال أن يكون رواية أخرى قال قال أبو عبد الله الرجل يقتل وليس له ولي الا الإمام هناك فدوائل قال أنا قال أنه عند قرابة لكن قرابة يهود نصارى الإمام قال يعرف عليهم الإسلام حتى تفاصيل ما موجود في فيها فيها النقل يقتل وليس له ولي الامام الإمام أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت ماء المسلمين لأمن الجناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين هنا كلتا النقطتين اللي أحشرنا إليهما في الرواية الأولى لقرأنا موجودة هم كلمة بيت ماء المسلمين موجود وهم كلمة أن الإمام ليس لو أن يعفو موجود كل شيء الإمام ليس لو أن يعفو بينما هذا مع الأنفال ملك الإمام ليش ليس لو أن يعفو هذا نصدره نستره مجلد 29 با 60 من قصاص النفس الحديث الثاني صفحة 25 أما إذا تهدوها نطبخها على الرسالة لذي ما قرته نسبه يعني نفس المورد. يقول غير مورد يعني لولا التعارض الذي بيناه في بيت ما في الأراضي مفتوحة. أنا مثلاً هنا ما موجود. يقول مورد واحد بس بدي. على موجود التعارض. أليس يعني هذا أنه أساسا التعبيران تعبير للمسلمين وتعبير للامام إمام معنا واحد أو متقاربا وإلا كيف قال هذا هنا نحن هذا شاهدنا صح هذا في الدين لكن شاهدنا هذا أنه كيف صار هاران التعبيران كأنما فسر بتفسير واحد كيف أصدر فنريد أن نرى أنه هل اساسا هل التعبيران معنياني متباعد احدهما عن الآخر فنقع في مفتوح عنواتان في التعارض الغريب الذي نحتاج من أدري خلي هل هكذا او لا اصلا التعبيران متقاربان نحن ذا نجمع الشواهد على تقارب التعبيب التعبيعي خب أيها روى الشيخ بسنده عن الحسين بن محمد بن أفن روى الشيخ بسنده عن حسين بن محمد بن السماء عن محمد بن الزيار هذا في محمد بن زياد على كلمة محمد بن زياد باعتبار قد يقال من هو من عرفه أنا هالشكل كاتب على هالكلمة محمد بن زياد الظاهر من محمد بن زياد بن عيسى فقد روى عنه صفوان بن يحيى اللي ما يروي له عنده عن معاويه بن عمار عن أبي عبد الله قال سمعته يقول من اعتقى صائبه خبث هذا بعد مو بالديه انت قلت ذاك الرئه من شرعات في الديه هذا بعد مو بالديه يقول من اعتقى صائبه السائبة أفسر لكم مصطلح السائبة السائبة هو العبد يعتق ولا يكون لمعفقه عليه ولا تعلمون أن من يعفق يعفق عبدا يجعل لنفسه أو من حقه أن يجعل لنفسه ولا يعني يبقى وليا له يبقى وارثه هو الذي يرثه إذا مات ويؤمن جديدته إذا صدر منه خطأ ذاك المعتق يدفع خطأ ماله هذا الصائب ذاك الذي يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولا فليس له ميراث هذا المعتق ما يأخذ إذا مات هذا العبد اللي أعتق مولاه القديم ما يأخذ إلتف لانه لم يضمن ولا يضمن جريرته يعني خطأه أيضا ما يضمن هذا يسمى الصائد من اردت ان اردت من شاء. ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت كانت اردت ان باعتبار ان قرب ان اردت ان اردت كفار الذين كانوا يأسرون كانوا سرّ عبيد. فكانت متعارف ذاك الوقت حالة المولوية المبدية متعارف كانت. يبدو أنه كان يسقط على رؤوليات يعتقون أنه رأسا ينتقلون من ذاك العالم من ذيك الحالة حالة المولى العبد إلى حالة السرية. كامل كامله الكاملة يبدو كان يكون صعوبه فكان هناك حل وسط الاسلام خال حتى بالتدريج هؤلاء يتعودون وقد ينتقلون الى الحاله الطبيعيه الحل وسط خالقه يقول فليتوالى من الشاء لو ان مولاه الاصلي لم يقبل أن يتوالى يصر هو الوارث ماليا ويظهر من جريدته فليتوالى من شاء هو هو يذهب إلى أحد المسلمين هذا اللي في لغة الرواياتهم كلمة المولى كثير شائع علامة الشائفية في الرواية فلان كان مولا مولى هذا معنى فليتوالى من شاء وعلى من والى جريرته يعني لو توالى مسلمان ذاك المسلم عليه جريدة هذا يعني عليه أخطاؤه إذا صدر منه خطا ديته ذاك يدفع، وعلى منوال جرتك وله ميراثه إذا مات ميراث لذلك لذلك الذي توالى فإن سكت حتى يموت هذا لا قال شنو ما أنا حالي حد باقي المسلمين ما ما أحتاج إلى من أتواله فسكت ما توالى عفوًا حتى يموت إلى أن ما خمات إرث لمن هذا أي بعد مو دي عاد تقولون هذا و هذا في موقع دي إر إرث لمن ال穆سليمين هم ماكوا يعني هم كفار، ها؟ ولا خيرهم إيش؟ أرسل الله وارسله، هذا جمع واحد واحد. خوف. زين. فليكن. الشيخ قال إنه دية بماله مديا. نعم صح إيش أصله؟ فليكن إيه بل. سكت حتى يموت أخذ ميراته فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي. خليش وكتبع المسلمين لا شك ولا ريب هذا من مسلمات الفقه من مسلمات الفقه الإمامية أنه هذا هذا الفقه يقينا الفقه تماما ارجع الى في بيز المال المسلمين أنا ما ذكرت مصدره كما أذكر ما ذكرت ما أريد ذكرت الوسائل مجلد ستة وعشرين وموجود عن بيتات المسيون مجلد ستة وعشرين باب ثلاثة من من أبواب ومان الجليل والإمامة الحديث التاسع صفحة ميتين وتسعة وأربعين الشيخ الحر في هالروايات لا ترى الروايات الأخيرة اللي أرى الشيخ الحر رحمه الله جلب انتباهي هاي المشكلة هذي عارش الشيخ الحر هو أحد الذين أحد علماء الشيعة الذين يؤمنون بأن الإمام هو وارث الملاذ فلا. يجب أن هذا الشيء صحيح ليش تشير بل أن تبير المسلمين فصاب بنائه يفسر هذا أو يوجهه وكان دائرة تفكير الشيخ الصور رحمه الله ما كان ينظر الى هذا البحث اللي فعلا نبحث عساسا مسألة الاراضي المفتوح عنوى وكذا ما للمسلمين شو نعلم ما للمسلمين شو نعلم ما للمسلمين شو نعلم بهالساعة اللي احنا بت... نبحث ما كان هو ينظر الى المعنى هو كان ينظر باعتبار هاي الرواية وردت في السائبة نعتبر أن الروايات الواردة في السائبة أخذ ينور الشيخ القوش الشيخ القور إلى بعض الروايات السائبة. إذ الروايات الواردة في السائبة هذه هناك روايات أخرى واردة في السائبة مصطفى عن أن أن في السائبة الإمام. سال رواية قال في بيت مال المسلمين من احتك صعبا فليتوال من شاء على من ولا جريرته وليس ولميراثه فإن حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال مسلمي فيهم أن روايات الصعبة الأخرى صريحة في أنه ماله للإمام من الأنفال فبدأ يجمع بين هذه الرواية وذكى الروايات. أنا أمطيكم مصدر ذكر روايات الواردة في حتى تراجعوها وتطالعوها إلى يوم السبت إن شاء الله ويراجع أيضا كلام الشيخ الحر في ليله الرواية التوجيهات والتعليلات لذاكرها حتى نبحث موضوع يوم السبت نكمل الموضوع إن شاء الله الروايات الواردة في معي ما يلي الرواية الأولى والثامنة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من نفس الباب يعني باب باب مجلد العشرين واب أربعة من ولا ما نجي ردها ها الأولى كم <كان> ثلاث الأولى <تصفيق> <تصفيق> لا ال وها صح صح واب ثلاث مثل ما تقولون واب ثلاث مثل الكلام إيه فمن نفس عن عندهم ثلاثة وينب الى إلى الجمع بين هالرواية وتلك الروايات فذاكر عدة وجوه مخامل أنا فكر لو تطالعون أفضل تطالعوا يوم السبت نكمل البحث إن شاء الله